بسم الله الرحمن الرحيم <سؤال> إذا وقعت الواقعة فيس لوقعتها كاذبة وعافرة الوافعة إذا رجت الأرض رجا وبشت الجبال بشا فكانت هباء منبلا فكنتم أزواجا ثلاثة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 جَنَّاتٍ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ لَّا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا وحور عين كأمثال اللؤلئ المكون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين مَا أصحاب اليمين في سجر مفتود وطلح منبود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوع وفرش مغفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب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 وكانوا يشهون على الحنف العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وثم ترابا وعظاما أئنا لمنعوتون أول آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لبجمعون إلى نيقات يوم معلوم ثم إن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 أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينه الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم مشأة الأولى فلولا تبكرون أفرأيتم ما تحرطون أنتم تزرعونه أم نحن الزابعون لو نشاء لجعلناه حقاما فظلتم تفكرون إنا لمضرعون فلنحن محرون أفرأيتم الماء الذي أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه غدادا فلولا تسكون أفعيتم النار التي طورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم فإنه لقسه لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مثلون لا يمشه إلا المطهرون تنزيل مرحبا العالمين أفبهذا الحديث أنتم مذهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكتبون فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح الله حال وجنة العين وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما مكذبين الطالين فنزر من حميم وتصلية جعيم إن هذا له حق يقين فسفح باسم ربك العظيم